أفرأيتم اللات وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأَنْفُسُ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ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 نشأت الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقرا والمؤتфикت أهو فغشها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذير الأولى ازفة الازفة ليس لها من دون الله كاشفا اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ثابتون فاسجدوا لله وعبدوا